أسماء الحسنى وهل أداك حديث موسى إذ رأى فقال لأهلهم كثوا إني آلت نارا لعني آتيكم منها بقبس أو إن الساعة آتية يكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تفعى فلا يفرزن لك لا يؤمن بها من لا يؤمن بها والسبع هراه فتردى وماتيك بيمينك يا موسى قال قال خذها ولا تخف سنعيدها كثيرتها الاولى واضم يدك لا جناحك تخرج بيضا ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفطه قولي واجعلني وزيرا من أمري هارون أخي اشدد به أدري وأشركه في أمري كي نتبحك كثيرا ونزورك كثيرا قال قد أوتيك كونك يا موسى ولقد منمنا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما نوحى ألقذ في السابوك فقذ فيه في اليم فليلقي اليم وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنْ لَدُنِّي وَارْتَقْنَا عَلَيْكَ إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَنْ يَفْلِحُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسَكَ فَنُجِّيَكَ مِنْ الناس خطونا فنبست سين في أهل مدين على قدري يا موسى واصطنعتك النفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تريها في ذكري اذهبا إلى سبعون إنه طغى فقولا Yeah on فأرسل فارس معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قل جئناك بآيات من ربك والسلام على من استبعى شيء خلقه ثم هدى قال فما بين قروننا قال علم ما عند ربي في كتاب لا يضل ولي ولا يلشى الذي جعل لكم الأرض نهدا لَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ اجِئ بِسِحْرٍ تَخْرُجُ مِثْلَهُ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِتَحْفِظٍ مِنْ جِفْكَ وَبَيْنَكَ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا وَالنَّا فِي الْعَوْلُ فَجَمْعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لَهُ مُوسَى وَإِذَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَنُشْتَكُمْ بِعَدَادِ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُونَ قالوا إن ذل ساحر يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحرهم ويذهب بطريقكم بمثله فبيعوا كيدكم ثم أتوفى وقد أفلح اليوم من استعدى قالوا يا موسى إنا أن تلقي وإنا أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبابهم وعطيهم يخيل إليهم سحرهم يخيل بَدَنُ لا قُلْ إِنَّ لَكَ حَقًّا أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَن فِي مَا فِيَّ نِكَةً قَدْ صَنَعُوا إِنَّنَا قَرَأْنَا كَيْدَ السَّاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَثَاءَ فَأُلْقِيَتِ فَلَوْ قَصَّ عَنْ عِبِيَّتِهِ وَأَرْضِهِ مِنْ خِلَافٍ وَلَوْ قَلِيلًا كُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَ أَيُنَالَ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى قَالُوا لَنْ نؤترك عَلَى مَا جَاءَنَا من الْبَيِّنَاتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُضِي مَالُهَا فَقَضَى إِنَّا لَتَقُضِي هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا العُلَى جَلَّتْ عَدُوِي تَجْلِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قَالِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى وَلَقَدْ أُحِلَّ لَهُمْ سَالَ أَسْلِبْ عِبَادِي قَبْرَ بِرَهُمْ قَبْرَ بِرَهُمْ بحيماً لا تخاف دركا ولا تخشى، فعد بعض في العون بجنوده فرشهم من اليمن بما رشهم، وظل في العون قمه وما هدى يا بني. ونزلنا عليكم المن والسماء قلوا من غيبنا عذابكم ولا تغوفين ولا تغوفين فيحلم عليكم غضبي وما يحلم عليه غضبي فقد هوى وما أعدلت عن قومك يا موسى قال لا يعلى أسري وعدلت إليك ربي ترضى قال فإنا قد فسنا قومك بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبا قال يا قوم لن يعذب ربكن وعدا حسنا أتطالع لكم العذب أم أردم أيه حل عليكم غضب أيه حل عليكم غضب من ربكن تخلصنا وعدي قالوا ما خلصنا وعديك بمن ولا فكذلك الخسامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون أن لا أن لا تتبعني فأطئت أمري. قال يبنؤن لن تأخذ بلحيتي ولا برأسي. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. إني خشيت أن تقول فرقت بين بني قال فما خطبك يا سامري قال بطرت بما لم يبطر به فقبضت قبضة من أسر الرسول فقبضت قبضة من أسر الرسول فنبضتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن ملك في حياتك لَفَهُ وَأَضْرِي لَهُ إلَّا هِكَ اللَّيْلِيْ عَلَيْهِ عاكفا كل شيء عيما كذلك نقف عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا قال لذين فيه يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة من لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقم ينسف ربي نسفا فيبغوا ما طاعا خففا لا ترى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج وخشعت الأصراك للرحمن فلا تسمعوا إلا من سا. يومئذ وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن وقوض بذني عيما ولقد عهدنا إلى آداء من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة السدور آدم فسددوا إنا فلا يخرجنكما فلا يخرجنكما من الجنة فتشفى إن لك لا تدعو عفلا ولا تعرى وأنك لا تضmue فيها ولا تضحى لأذلك على شجرة خلب وملك لا يبلا فأكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا وطفقا يخففان عليهما من ورق جنة وعطا آدم ربه فغوا ثم بتباه ربه فتح لِطَاعِمِهَا جَمِيعًا فَاعْبُدُوا ٱللَّهَ بَيْنَكُمْ رَئِيلًا إِنَّ هَيَ يَهْدِيَنَّكُمْ فَمَنِ ٱتَّبَعَ فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم سنسى وكذلك نجدي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا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 بربك قبل طيوع الشمس وقبل غروبها ومن الآن إليه فتذبح وأضعك النهار لعلك ترضى ولا تنزن عينيك إلى ما مسعها به أزواجا منهم, أزواجا منهم زهرة الحياة ورزق ربك خير وأبقى وأمر أملك بالخلق وبالعليها لا نسأل فرقا نحن نرزقك والعاقبة السقوط وقالوا لو لا يأتينا بآية ربك أَوْ لَمْ تَأْتِ بَيْنَكَ مَا فِي فَقَالَ رَبّنَا لَوْلَا أَنْ تَهْدِيَنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَضِلَّ وَنَخْضَعَ قُلْ كُلٌّ مُتَرَدِّسٌ فَتَرَدَّفُوا فَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ